اسم الاب والابن والله حقوده سيدنا واحد امين اتفقنا الموضوع النهاردة قلنا هي الساعة كم دلوقتي الساعة كم كلمة دي لو ركزنا في معناها نلاقيها معبيرة قوي الساعة كم دلوقتي انا عدى من عمري كم ساعة بلاش عدى كم ساعة كم دقيقة كتير طيب مفكرتش توقف مع نفسك تقول هي الساعة كم دلوقتي انا ضيعت ايه مشيت قد ايه في طريق ملوش نهاية يعني ماشوا خلاص ماشوا خلاص لو ركزنا في الفيديو الفيديو واحد واحد من الناس بيقولك انت متعرفش انت هتموت بعد ست ايام ولا ست شهور ولا ست دقايق ولا ست سنين ولا هتموت امتى بس المهم لما تموت تكون حققت رسالتك حققت هدفك انت عايز ايه انت عايش ليه طيب عشان نوصل كده مع بعض تعريف الوقت او نمشي الوقت ايه هو الوقت الوقت هو شوية دقائق شوية ثواني الوقت هو عمره عمري في واحد عمره بيبقى ست شهور يتولد ويموت في واحد عمره سعين سنة يتولد ويموت في واحد عمره مئة سنة في واحد عنده تلاتين في واحد عشرين انت مش عارف اتموت امتا حاجة زي كده قصة, قصة حلوة كانت مكتوبة في الأدب اليهودي طبعا هي قصة خيالية مش حقيقية بس قصة معبرة وحلوة يقول لك ان زمان موسى لما كان يجي يطلع الجبل كان على طول يطلع كلام ربنا يطلع الجبل فكان معاه واحد بحمارة كده ياخد موسى على الحمارة ويروح مودي غاية الجبل موسى يطلع الجبل هو يستنى موسى تحت ينزل وياخده يروح فدل يعمل كده كذا مره لغاية لما موسى يعني السعب على الواجل ده عايز يعمله جميلة عايز يعمله يخدمه يعمله خدمة فقال له قول لي انت نفسك فيه أنا طلع اكلم ربنا أنا كل يوم بطلع كلمه قال له انا عارف قال له طب انت نفسك فيه قول لي اطلب طلب وانا قوله ربنا هو مش هرفضه مش خالص فراح له اطلب من ربنا اقول له انا عايز اعرف انا عايش اد ايه بقيل يقول ايه عمر قال له حاضر راح رح تلع, تلع لربنا فوق قال له يا ربنا عندي طلب صغير الخادم بتاعي اللي هو بقديني ويجبني عايز خدمة صغيرة بس عايز يعرف هو بقيل و هيعيش اد ايه ربنا مرضيش يقول له قال له لا يا موسى الغاد هنا مش هقول لك من فعش قلنك فتكسف موسى قوي راح نزل فقابل الراجل بشوقه له فهههه هموت ام تعرفت فأحرج فقال له لا يعني خدنا يعني اتكلمنا مع بعض والحوار خدنا فنسيت معلش بس المرة جاه يقول له ماشي المرة جاه يقول له خلاص راح ايه خلص وجيت اني مرة وصله لح تلعفه لح موسى بقى واقف مع ربنا له لك يا رب بقى لا انت مش هترفضي طلب من فضلك حقق له الطلب ده تكسفني شخص دم الراجل قال له مش هينفع يا موسى قال له لا تكسفنيش قال له هتشيل مسؤولية الراجل ده قال له اه اشيل قال له يعني انت مسؤول منك الراجل ده مسؤول مني قال له خلاص ماشي الراجل ده قدامه عشرين سنة ويموت انا شكرا يا رب واضبسط رح نزل الراجل بقى فرحان المبسوط قال له انا اي خدمة عرفتلك هتموت امت امتى عشرين سنة عشرين سنة شكرا انه قاعد يبوسه موسى ويحضنه وشكرا ان تعبتك اسبوع جيمو عايز يطلع الجبل بس ما لاقيش الراجل استغرب يوم 2 3 4 ما لاقيش الراجل فلقى الراجل فابتدا يسال عليه فين الراجل ابو حماره اللي بيوصلني فراح له ده من ساعة اخر مرة كان معاك نزل كان فرحان راح باع الحمارة واشترى حته تكعيبة عنب كده زي حقل كده بيعمل عنب وبقى ايه عمل خماره بيعصر العنب ويشرب ويسكر موسى ابتدى يقلق شايل دم وشايل مسئوليته فراح للراجل قال له يا عم تاني انت بتعمله ده فالراجل بيقول له ايه بس فيه يا موسى مالك يا رجل الله مالك قال له انت ايه حالك اتشقلب ليه كده انت بتسكر وحاجات انت الحاجات اللي انت فيها دي بتوصلك لطريق وحش يا موسى يا موسى هو مش ربنا ده رحيم اه ربنا رحيم خلاص عد عليه بعد عشر سنين لسه قدام عشرين سنة مش همود دلوقتي عد عليه عشر سنين كده تخلص وهتوب بقى وقعد عشر سنين مع ربنا حلو وادخل السامة حاول معاه هو خلاص مش يرجع لبعد عشر سنين رح بص له الرجل كده قال له يا رجل الله سكران كده هو بيكلم يا رجل الله وش الهنة ده رحيم اه رحيم تعالي بعد بعد, آه بعد خمس سنين كمان ميشي رجع له بعد خلاله ايه رجل والله مش رحيم تعال لي يعني اخر شهر ايه كفاية توب شهر كده بقى حل رجع له شهر قال له تعالى لي بعد اسبوع بعد اسبوع قال له تعالى لي اخر يوم انا اخر يوم في العشرين يوم ولسه قدام جاله اخر يوم بيصحيه كان الرجل مات شوف قصة مجازية مش حقيقية بس توصل لنا معنى حلوة توصلنا اهمية الوقت حكمه ربنا انه مش عارف كل واحد هيموت امتى حكمه ربنا انه مش معروفك وقتك امتى مش معروفك صاحبك ده ممكن ميبقاش موجود الاجتماع الجمعه الجايه ممكن ما حدش عارف ممكن انت نفسك ما تبقاش موجود ممكن اقرب ناس ليك ما تلاقهاش موجوده حكمه ربنا في اختيار الوقت من هنا يرجع لنا اهميه الوقت اسال نفسك على طول هي الساعه كم دلوقتي قعده قد ايه من عمري هقعد اقول الهنا الله رحوم هقعد اقع في خطيه وارجع اقول يا رب يا ربنا حنين وهيسامحني طب اعترف مش اعترف ايه اجمع لكش على بعض كده مجموعه كبيره كده اروح اروح اقول لابون عشان حاجتين ثلاثه اروح له على مجموعه تفوت تفوت الوقت الساعه كام مش عارف الساعه كام دلوقتي طيب يبقى ناخد بالنا من تعريف الوقت ان الوقت هو شيء نادر جداً وسيمين جداً ولا يعوض الوقت اللي عدى منك مش هيرجع الموقف اللي انت عملته مش هيتعدته نعمل تدريب مع بعض كده لما نعوز نعمل نحسب ثلاثين ثانية نعمل ايه؟ نعدها؟ ينفع نعد مع بعض ثلاثين ثانية؟ طب نعد مع بعض بصوت عالي كده؟ يلا مايكل ممكن نعد مع بعض طيب يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتاشر ساعتاشر 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 خدت بالك ان 30 ثانيه وقتها طويل حسيت بيها دلوقتي انت بتعد دي أهمية الوقت 30 ثانية بتعدي مني حاجات ما لا تذكر بس شوفوا احنا بنعديها حسينا بقيمتها ازاي سر النجاح الانسان هو اهميته بالوقت اهميتك بوقتك سر نجاحك قديس البابا شنوده ابونا بشوي تعمل خدنا خد قديسين قد كده سر نجاحه بالوقت مثال قديس البابا شنوده قديس البابا شنوده شوف عامل كتب قد ايه وكان بيخدم فيها كان كل اللي بيعمله ده وبيأخد ثلاث أيام في الأسبوع كل أسبوع في الدير لوحده يعني تخيل كدس الله شنود على كميه الكتب اللي كنت كان كتبها ورعايته للكنيسه واهتمامه بالناس وعزته الاربع وكل ده مشاكل وكل ده كل ده بيعمله في أربع أيام بس أربع أيام وتلات أيام بيروح خلوه يقعد لوحده في الليلة فردي ويقفل على نفسه مش راح بيصلي بس تخيل كميه الوقت ادراكه للوقت اهميته للوقت في مره كان في لقاء صحه فيه مذيعه بتسال قضاسه البابا كان مع قضاسه البابا شنوده بتسأله فقالت لقضاسه البابا شنوده بتعمل ايه في وقت فراغك راح ضحك راح قال لها انا بقالي ثمانين سنه معرفش عن ايه وقت فراغ. يا معنا الكلمة في مين سنة عايش معرفش عن يوعد فراغ معرفش عن ايه الكلمه دي اصلا شوف ده واحد مدرك وقته ازاي انت مدرك بوقتك انت عندك قيمة بالوقت يبقى قولنا اهميه الوقت او ايه هو الوقت الوقت هو حاجة ثمينه جدا وغالية جدا لا تعود ما تتعادش ما تجيش تعمل ما يفعش تعمل زي الفيديو تك تك نروح مرجعين اللقطات الأخيرة ونعيد اللقطات ثاني ما لافعش اللي راح خلاص ما يجيش طيب خدنا مثال ايجابي عن الوقت لو خدنا مثال أمثلة سلبية عن الوقت خدنا ناخد مثلا اثنين من انجيل تسمعوا عن فيليكس الوالي ما تسمعوش عنه فيليكس الوالي ده بولس الرسول قاعد يتكلم معاه عن ربنا اقرا لكم الحته الصغيرة دي من إنجيل يقول لك ثم بعد أيام جاء فيليكس مع مع دروس الله وهي يهودية فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينون العتيدة أن تكون ارتعب فيليكس واجاب أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك فيليكس ضاع منه الوقت كانت النتيجه ان هو ما تابش وما اعترفش وما دخلش السما خدت بالك من النص الانجلي يقولك لك ارتعب شوف كلمه يعني الكلام كان تأثيره عامل ازاي من بولس الرسول ارتعب لدرجه انه خاف وفي الاخر قال له ايه انت روح دلوقتي ولما يجي وقتك هقول لك تعالى اعترف شخصيه سلبيه شخصية سلبية تانية كان داود داود داود لما كان جيشه بيحارب وراح هو قاعد في المملكة زهقان راح تلع على السطح يتمشى راح شاف مراد قرية راح راح في خطيط الزنا ده استغل الوقت بسلبية شخصية ايجابية من الشخصية الايجابية لازم نزل ناخد منها يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان حد عارف عشد دا خدم كرز قد ايه كراسته المعمدان اللي ربنا قالك أعظم مواليد النساء قالك إنه هو حاجة عظيمة جدا كرز قد ايه تخيل كده ادي لقوم كم؟ ها يحنى المعمدان كانت كراسته على الأرض ست شهور ست شهور بس ست شهور وبعدها قطع راسه ومات وكان شوفوك كرستو كانت عامله ازاي ربنا شاهد لي طب ده كان وقته بيضيعه ازاي بولس الرسول بولس الرسول من بعد ما كان شاول ورجع بقى مسيحي بقى مسيحي كتب 14 رسالة بشر في مدن كتيره تعب وتبهدل ايه لا كل ده مش في 6 شهور لا في عشرين سنة يوحنا المعمدان خدت بالك من كميه الوقت هم ادركوا الوقت ازاي استغلوا الوقت ده الوقت اللي احنا عايزين نحس بيه طيب في قول كده ممكن نفتكره مع بعض حطه في دماغك الماضي تاريخ والمستقبل لغز والحاضر هديه الماضي التاريخ. والمستقبل لغز والحاضر هديه الحاضر هديه من ربنا ليا ايه في الانجيل مراحمك متجدده كل صباح كل يوم الصبح بدينا فرصه جديده هديه ايش معنى انا بنام وغيري ما بنام انا بنام اصحى غيري ما بينام ما بيصحاش ايش معنى مسالش نفسك ده في ما مسالش نفسك ممكن واحد في سني؟ معرفوش عرفوش ايا كان من كنيسة تانية او من حتة تانية او من بلد تانية يموت ولا مموتش مسأل ما جيتش في مرة وانت بتعزي كده وانت قاعد بتلتبهش معنا ده مات ولا مموتش نفس السن وممكن يكون اصغر يبقى لازم استغل وقت اللي انا عايش فيه طيب هناخل تلات نقط ازاي استفاد وقتي ازاي استغل وقتي اول نقطه ازاي استفاد بوقتي ادي باكوره وقتك لربنا يعني ايه باكوره يعني ادي احسن وقت لربنا ادي احسن وقت لربنا مش تستنى لما تروح بالليل بعد الدروس وتعبان وطلعان عينك تقف تصلي وتنايم ما تستناش تبقى سهران طول الليل عشان تصحى الصبح تعبان تروح القداس تبقى نايم في القداس متاخرش اعترافك ما تقللش قايتك في الانجيل متاخرش على على على اي حاجه تسمع فيها كلمه ربنا سواء اجتماعك او اي حاجه هي دي بكوره وقت ربنا ادي له احسن حاجه قاين وهابيل مين قتل الثاني قايين قتل هابيل ولا هابيل قتل قاين قاين قتل هابيل سمعنا قتله ده قدم ايه وده قدم ايه قدم ذبيحه ده قدم ذبيحه ده قدم أحسن صمر عنده في الأرض صمر زرعه مخصوص عشان ربنا زرع ده مخصوص عشان خاطر قدمه ربنا نفس النظام أنت زرعت إيهاش تقدمه ربنا مثل الزرع لما أنا يبقى لك مجموعة واحد قدم 30 واللي قدم 60 واللي قدم 100 أنت زرعت إيه طب ربنا من حنية قلبه بيقبل الثلاثين وبيقبل الستين وبيقبل المية هدخل أقوله أنه مش ما قدم خمس هذا قبل الصمد ما قبلش الذبيح لان هو كان موصي كان هو قايل لهم الذبيحه نوعها ايه اللي تتقدم كان قال لهم الذبيحه تتقدم من زرع الارض ساعتها هو استسهل قال لك طب انا لسه هازرع واعمل وتعب ما خرفان كتير او اخد احسن واحده فيهم واتبحها واقدمها ربنا نفس النظام احنا في حياتنا بنستسهل هو لسه ماشي ايه بعد ما بعد ساعتها يعني يبقى ربنا سبحانه سبحانه لا تخلف حاجه عشان هو قال كده هو بيدي الوصايا هو زي ما بيقول اعملوا جميل هو كان قايل لهم بعد كده لما جه سلم الوصايا لموسى بعديها راح قال له الحكاية دي قال له ازاي تتقدم الزبيحة وشروطها ايه دي دي موضوع كبير يعني هو في شروط الذبائح اصلا الذبائح دي حاجة قسم كده ممكن ناخده بعدين نقول لاستاذ ماجد ده المهم ان هو استسهل احنا كتير بنستسهل وبنضيع وقتين احكي لكم قصه كان نفسي اعملها لكم عمليا بس الوقت ما اسعفنيش يعني قصه بتقول ان, إن كان في جد جد وعياله والعيال حواليه بيلعبوا ف بيلعبوا مبسوطين فالوقت الوقت اتاخر فهو حب يعلمهم درس عدى الوقت شويه فقال لهم تعالوا هاتوا هات هات برطمان فاضي وانت وانتهات معرفش شويه زلط وانتهات شويه تراكسو صغير وانت وانتهات شويه راملة وانت وانتهات مية وتعالوا نلعب مع بعض لعبه راح جاب الحاجات دي كلها لعب راح حط حط الزلط الكبير كده بشكل في البرطمان وبعدين حط الزلط كله فراح قال لهم ها البرطمان اتملى كله قال اجاي و البرطمان التملأ طيب ماشي نشوف رح جاب ال civilization الصغير ده حطه فراح نزل في الفراغات البرطمان تملأ كله قالض اتملأ طب استنو رح جاب الراملة راشش الراملة نزلت في البرطمان ايهات ملة كله يعني اتملأ طب استنو رح جاب المية رح كال بل مية قال له طب تخلى و كنا عكسناها كنا و كنا حطينا المية و بعدين وحطينا الراملة و نحط الزلط نحطه على هيبقى طلع لبره صح ده نفس النظام لو خدنا ده طبقنا على حياتنا الروحيه الزلط هي حياتي الروحيه الحاجات الكبيره دي هي اساس حياتي الروحيه احنا قلبين الدنيا خالص احنا مقلبينها حياتنا الروحيه قايمه على عمدان على حاجات كبيره صلاه صوم محبه توبه هذه هي دي الحجارة. بعدها أنا الزلط الصغير او الركش الصغير ده علاقتي بيتي الحاجات اللي هي ال في حياتي نأخذ الرقامة هي الحاجات اللي أنا بلعب وكرة ووو و... بلاي ستيشن أعمل, أعمل على النت والفيس كل ده المية. يعني هو قصده من القصة انه حتى بعد ما حطيت الحاجات دي كلها عندك مكان تحط حاجة تاني شوف هنا استغلت الوقت ازاي انت لو استغلت الوقت صح هتقدر صح يبقى اول نقطة ادي بكورة وقتك لربنا ما تستبخلش على ربنا ما تستقطرش وقت ربنا. ما تجيش في همارا تقول انا سنوية عامة ما تدريش وقت طب حضرتك لو خدنا تدريب بسيط او قلنا انا هدي ربنا عشوري عشر الاسبوع ده ايه عشر عشور الاسبوع ده عشر اليوم طيب عشر الاربع وعشرين ساعه كان يعني اول ساعتين هي يعني في التاريخ يعني مفروض تدي ربنا ساعتين في اليوم ده لو خدناها بالعشر بقى تبتدي عشور يعني مفروض تدي ربنا ساعتين في اليوم ساعتين دي تتقسم بقى يوم جمعة قداس ساعة ونص وقرة في في وص الأسبوع صالي الصبح ساعة وبالليل ساعة وراء في الانجيل قسم وقتك شوف احنا مش بنطلب حاجة بس عشر ادي له عشر وقتك عشر يومك يبقى أول حاجة ادي بكره وقتك لربنا تاني حاجة كتير مش بيستفاد بوقته عشان مش محدد هدف حدد هدفك حدد هدفك في ورقة اكتب هدفك في ورقة عشان تحاول تحققه الايه بتقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني ما قالش اله السماء يعطينا النجاح واحنا قاعدين مستنين نقوم ونبني طب هقوم وابني ايه؟ مش لازم اكون حددت حلمي؟ حطيت هدفي في دماغي؟ كتير مننا انا وقت عشان مش عارفين هدفنا ايه؟ نصحى النهارده هعمل ايه مش عارف تخلص بقى مش لازم هدفك ايه حط هدف الناس ال... الناس المتفوقه والعلماء والناس اللي من ربنا احسن ناس هما اللي تلاقيهم بينظموا وقتهم يوم بيوم امشي نظم اعمل خطه يوميه وخطه اسبوعيه وخطه على مدار السن... السنه عيش عشان خاطر لما تيجي تسعى تحقق هدفك ربنا يساعدك يبقى اول نقطة ادي بكرة وقتك لربنا ثاني نقطة حدد هدفك وايه اسعى ان انت تتحققه ثالث حاجة هي نظم يومك نظم يومك اعمل جدوى تبش عليه الهنا اله ترتيب ونظام ربنا علمنا النظام سيد ماجد لما اتكلم في الاول قال لك شوف سبعة ايام خلق فيها الدنيا سبعة ايام يعني اليوم حقبه حقبه من الزمان لوقت مش معروف بس في نظام كان محدد هعمل ايه في اول يوم هعمل ايه في ثاني يوم هعمل ايه في ثالث يوم رابع يوم عشان خاطر يوم ما يجي تبقى الدنيا جميله خالص مهيئه ليه سؤال جاوب عليه نفسك يا ترى انت محدد عايز تعمل ايه يا ترى انت هتطلع دلوقتي محدد في في في, في يومك من بكره هتعمل ايه ده ببلاش محدد انت عايز ايه؟ انت عايش ليه طيب؟ سؤال مهم انت عايش ليه؟ محدد ايه؟ حدد وقتك احلم بس قبل ما تحدد وقتك وتحلم وتنظم وقتك اعمل اول نقطة دي بكرة وقتك لربنا كان على رب مع يوسف فكان رجل النجاح سوز مايكل لما كان بكلمنا عن يوسف كان الرب مع يوسف فكان الرب الناجحا نعمل الاستوب في الآية دي شيل اسم يوسف وحط اسمك كان الرب مع أندره فكان رجل الناجحا كان الرب مع يوسف فكان رجل الناجحا حط اسمك يعني هو ربنا اللي كان مع يوسف مش شاب معايا ربنا اللي كان مع الكوتشين كلهم ومع الناس كتيرة مش شاب معايا هو مش ابنه أنا مش ابنه ولا مش ابنه ولا أي أنا ابنه بس الفرق ما كانوا حاطين هذا يوسف لما كان هلاع في الخطيئة سرخ وقال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ قال له دي مش فكرة وريدة لحظة بقى يعني أنت مش مش الحماسة والجلالة ولا أمش مش عارف خطيئة لا ده أنت محدد من صغرك إن أنا مش عمّل خطيئة محدد من صغرك إن ربنا شايفني على طول. كانش فيه وصية لكن كان فيه تسليم كان فيه تسليم قبائل عشان كده كانت حكمت ربنا ان في ناس زمان تعيش عمر طويل متشارح تسوم بيو حاجة ليه بيسلموا بعض كان فيه بيبقى فيه عيد عيد مش فاكر اسمه ايه كان بيبقى فيه عيد بيعودوا كلهم مع بعض عيد الفصح كان يعودوا مع بعض عيد من زمان يعودوا مع بعض الأجداد يحكوا لأولادهم ويعودوا يحكوا لبعض التاريخ والحكاية دي كلها فمعنى كده ما كان مستلم طبعا لما, لما, لما, لما ادم واقف الخطيه قاعد يحذر يحذر يحذر لغايه لما وصل ليوسف لي صرخ وقال انت حاطط هدف سؤال كده فكر وجاوب مع نفسك انا لو تعرضت لموقف يوسف ده هعمل ايه طب بعد ما عملت ايا كان اللي هاعمله انت راض عن نفسك فدرس الباب شو كان بيقول قوله حلو قوي يقول لك حياتنا الصغيرة جدا تحدد ابديتنا الطويلة جدا يعني أنا لو عشت مئة سنة دي حياتي صغيرة أصغيرة بالنسبة للأبدية السيد ماجد قال لك يوم كألف سنة وألف سنة كيوم يعني أنا وقت طويل جدا حياتي صغيرة جدا اللي أنا مش عارف, مش عارف لها بداية ولا نهاية لو حطيت لها نظام حطيت لها خط خطوط عريضه مش عليها انا هرتاح هستفاد بوقتي هبقى انجح شخص هبقى قدوه لغيري غيرك ده لما تكبر هيبص يبقى قدوه مين فينا مش بيبقى مبسوط مثلا بدكتور مجدي يعقوب انا من الناس اللي احب اشوفه جدا وببقى مبسوط بيه جدا مبسوط نجح ازاي و يعني دكتور مجدي عبدن في فتره من فترات مد... مش مطرود من مصر طرد طردوه طرد عشان بيحاربوه عشان خاطر هو مسيحي بتشوف بقى عامل ازاي ورجع بقى هو اللي بيساعد المصريين ده تتبسط تبسط قدرسه الباشمهندس طبعا ده لا خلاف عليه مين فينا ما بيبقاش مبسوط بقدرسه الباشمهندس فخور بيه كتير روح اسكندريه مثلا كنيسه سبورتنج كنيسه ابونا بشير كامل الناس هناك مبسوطه تقول لك احنا ولاد ابونا بشير كامل انت شفته ما شفتوش بس ازاي تقول ابنه انا ابنه انا فخور ان انا ابنه انا فخور ان انا من كنيسته شوفوا قدوه بدو قد ايه شوف تنظيم الوقت بيفرق ازاي ويعليني ويخليني حاجه حلوه ما تستهونش ثانيه بتديع من عمرك احنا عدنا ثلاثين ثانيه مع بعض صدقني كتار بتيالي في منكم حس بالملل وهو بعد الثلاثين كتار بس احنا بنحط رولة كتير فمش بنعرف نركز كويس عايزين نطلع النهاردة اعرف اهميه الوقت الحكاية دي ممكن يحس بيها قوي دلوقتي اللي في فتلت سمعها فتلت سمعها حس ان وقته ديق وقته مخطوف منه مش لاقي وقت يعمل بس صدقني لو نظمت وقتك هتلاقي كل حاجة اللي قابلك واللي قابلك, قابلك, قابلك. مشوا بنفس الدنيا ونفس المنهج وعدوا وجاب، ما تقولش ان انت بقى ما تفهمش اين كان كذرتك العقلية هتحقق حاجة نظم وقتك نظم وقتك ودي وقت لك راحة هي اللي اللحلة بنكوبها دي هي دي الراحة بتاعتي ناخد وقت راحة لازم اكتاح شوية ما يبقاش كله مذكرة مذكرة مذكرة مذكرة وما يبقاش كله لعبة لعبة لعبة اتفقنا إلهنا إله ترتيبه بظنه اطلع اعمل جدول اعمل جدول اكتب اعتراف في الشهر معادة سابق يعني النهاردة وبكرة السبت, بكرة السبت مثلاً واحد عشرة أنا اعترفت يبقى هكتب كده في البيت واحد حضاشر معادي اعترفي الجاي اكتب وخليها قدام عينك عشان خطر الشيطان ما يطيحش ما يتوهش الهدف منك ما يخليش اليوم تجري يقولك بكرة بكرة لا كاتب قدامي اكتب هتعمل ايه؟ اكتب هتصلي ايه؟ اكتب هتصلي اول مظهورين من اجباية في باكر اكتب هقرأ اول اصحاحين او هقرأ اصحاحات بالترتيب اكتب عشان لما عينك بتشوف بتبعت لعقلك بتركب ان ما عملتش بتقنب ضميرك تعمل اكتب هتذاكر النهارده ودوس على نفسك وذاكر كل حاجة بتيجي بالتعود طريق نجاحي في حياتي ما ينفصلش عن طريق نجاحي في حياتي الروحية لكن فاكر ان انت هتبقى نجح اجتماعيا بس لا لازم انجح الاثنين لازم احقق المعادلة انجح في الاثنين الاثنين مش صعبين خالص. كل الحكاية محتاجة شوية جهد شوية تعب شوية صهر أختم لكم بحاجة ناخد بالنا منها اللي حدد سواء يدخل علمي و أدبي ما يبرجش ولا ادبي لأن زي ما قلت لكم في ناس مشهورين كتير اني كدرس الباب ده كان ادبي فما ما كلام ناس كتير ما تربطش حكاها بعقلك والشاطر ودكتور وطب وهندس الكلام ده مشايفين كل ده في وقتك نظم وقتك حاجة من ضمن الحاجات ان كان كدس بوزن بيقولك بينظم وقته كان كل اللي بيعمله ده في 4 ايام بس ان هو كان كل يوم بالليل بيصلي تسبحه في 4 ايام دول غير اللي في الدير وكان بيصلي قدس كان بيصلي تسبحه الواحد وكان عنده كنيسة فوق كان يطلع يفتح الباب باب داخلي كده يدخل مع نفسه يصلي تسبحه كان بينامد ايه؟ كان بيصحق ايه؟ كان بيعمل، بيكتب الكتب امتا؟ بيعمل دا كله امتا؟ ابونا لا ودلامع مثلا حد مقرب لي يعني سأله سؤال قال لي انت بتقرأ كتب؟ قال له انت, انت بتكتب الكتب دي وتحضر محاضرات وبتعمل بتعمل كل دا امت؟ يعني ابونا دا ودلامع مثلا خدمات عند كده بمسك في الفشل بمسك خدمة في الفشل في تقاد وماسك في في في أفريقيا وماسك في, في كل عاد تب أنت بتعمل كل ده إمتا؟ تب بتلحق تحضر المواضيع بتاعتك إمتا؟ فراح قال له أنا عمل العربية بتاعتي مكتبه ما بدهاش وقت أركب العربية معي السواء أركب العربية وراء كان بمليانة كتب راح أنا واخد شلتك كده راح على الأرض وقعد في الدواسة يععد في الدواسة ويمسك الكتب ويعضي إمتا ويحضر ويكتب استغل بالوقت اللي ماشي فيه ما يسيبش وقت خدت بالك مدرك كمهة الوقت ازاي اهميه الوقت ازاي الوقت اللي احنا بنتفن في تضييعه حاجة اخيره استغل في وقفتك في الصلاة في الوقت كان حد دايما يقول لي تخيلها كده وانت قف تصلي انت قف تصلي اهو ربنا قدامك حولك الملائكة والقدسين والناس اللي في السماء وعلى الباب بره الناس اللي ما دخلتش في السماء تخيلهم كده لك يقول لك لو شاف واحد ما بيصليش له صلي أنا كنت عايش وما استغلتش الفرصه دي توب أنا كنت عايش وما استغلتهاش انا عملت وقعدت اقول بكره وبعده وبعده وبعده وبعد وما عشت وموت ما دخلش السنه بتمنى تكون الرساله وصلت بتمنى ان نحن نحس باهميه الوقت فعلا وكل ما تلاقي نفسك اتدوشت وانشغلت ومتلخبط وحزين وكئيب اقف مع نفسك وقول لي الساعه كام دلوقتي وقف الموبايل وقف الموبايل واقفل دنيتك اقعد مع نفسك في البيت واحسبها احسب هتعمل ايه اعمل كده حسبة مع نفسك قاعد قول انا عملت ايه وعايز اعمل ايه فكر احسبها ربنا قال لك لا تكن الا فرحا يعني ربنا عايزنا نبقى مبسوط وفرحان واعمل كل حاجة تفرحني بس بنظام اتفقنا قول المد هذا المدن